إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير Si, kakajete ti nany水men Izusiona, sa 26,το مَا نَزَّلَ in مِن شَيْءٍ da ne si, in l bute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 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْطَيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضُ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ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 A fomen yamši mu kibbena na vajihih ehdā, a men yamši suvijan Ul-hule vi, nxe e kum uħġaj l-ekum ustim, awal ebesara, awal f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 فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَتَسِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا قِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِذْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن رَبَّنَا أَوْ رَحْمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ إِلَهُ الرَّحْمَٰنِ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مبين وَلَأَرَأَيْتُمْ إِن أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بماء معين